وأفضل الصلاة وأتم التسليم على إمامنا وقرة عيننا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين وبعد اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إخواني الكرام هذا مجلس ثانٍ نطوف فيه مع ابن القيم رحمه الله في كتابه مدارج السالكين والذي نسأل الله العظيم أن يجعلنا من أهل هذه المنازل من منازل إياك نعبد وإياك نستعين أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله علينا منزلة الصدق منزلة ندرج إليها وندندن حولها ونأخذ من بعض أطرافها ما أمكن من هذا الوقت الضيق والذي أعطيناه لشيخنا الفاضل وقرة عيننا فنسأل الله أن يمد في عمره وأن يحسن عمله وقلقت حينما علمت في تأثير الشيخ فسررت لما رأيته فالحمد لله فهؤلاء أهل العلم هم زينة المجتمع وزينة الناس نسأل الله أن يمد في أعمارهم وأن يحسن في أعمالهم منزلة الصدق يا إخوة وصفها ابن القيم مصفا من أعجب ما وصف به منزلة قال فيها في بداية حديثه عن هذه المنزلة فقال وهو منزل القوم الأعظم الذي منه تنشأ جميع المنازل والطريق الأقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين وبه تميز أهل النفاق من أهل الإيمان وسكان الجنان من أهل النيران وهو سيف أي الصدق سيف الله في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه ولا واجه باطلا إلا أرداه وصرعه من صال به لم ترد صولته ومن نطق به علت على الخصوم كلمته فهو روح الأعمال ومحك الأحوال والحامل على ارتحام الأهوال والباب الذي دخل منه الواصلون إلى حضرة ذي الجلال وهو أساس بناء الدين وعمود في الصطاط اليقين ودرجته تالية لدرجة النبوة التي هي أرفع درجات العالمين ومن مساكنهم في الجنات تجري العيون والأنهار إلى منازل الصديقين كما كان من قلوبهم إلى قلوبهم في, في هذه الدار مدد متصل ومعين كلام من أجود ما يقال في وصف الصدق لا أقصد صدق اللسان فحسب بل هو صدق عام في الأحوال جميعا كما سيأتي شرح ذلك وبيانه إن شاء الله تبارك وتعالى أمر الله سبحانه أهل الإيمان أن يكونوا مع الصادقين وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال سبحانه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسون أولئك رفيقا فهم الرفيق الأعلى وحسون أولئك رفيقا ولا يزال الله يمدهم بأنعمه وألطافه ومزيد إحسانه منه توفيق منه سبحانه وتوفيقا ولهم مرتبة المعية مع الله فإن الله مع الصادقين ولهم منزلة القرب منه إذ درجتهم منه ثاني درجة النبيين وأخبر سبحانه أن من صدقه فهو خير له فقال سبحانه فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ عَنْ أَهْلِ الْبِرْ وَأَثْنَى عَلَيْهِمْ بِأَحْسَنِ أَعْمَالِهِمْ مِنَ الْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالصَّبْرِ فَأَخْبَرَ أَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ فَقَالَ سُب نلبغ ومن امن بالله واليوم الاخر والملائكه والكتاب والنبيين واتل مال علىحبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل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 أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ لحظتم؟ وهذا صريح يقول ابن القير رحمه الله وهذا صريح في أن الصدق بالأعمال الظاهرة والباطنة وأن الصدق هو مقام الإسلام والإيمان وقسم سبحانه الناس إلى قسمين إلى صادق ومنافق فقال سبحانه ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء والإيمان يا إخوة أساسه الصدق والنفاق أساسه الكذب فلا يجتمع كذب وإيمان إلا وأحدهما محارب للآخر فلو حاول هذا الإنسان أن يظهر الإيمان وقلبه كاذب وحاله كاذبة إلى آخره فسيظهر في آخر أمره ويضحه الله أخبر سبحانه أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد ولا ينجيه من عذابه إلا صدقه فقال سبحانه هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ما المقصود بهذا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 ذلك الفوز العظيم وقال سبحانه والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون فالذي جاء بالصدق هو من شأنه الصدق في ثلاثة أشياء صدق في قوله الذي جاء بالصدق لا بد أن يكون صادقا في ثلاثة أشياء صدق في قوله وصدق في عمله وصدق في حاله فالصدق لا يكون إلا أي الصدق الحقيقي لا يكون إلا في هذه الثلاثة صدق في القول صدق في العمل صدق في الحال يقول مفصلا ابن القيم رحمه الله فالصدق في الأقوال استواء اللسان على الأقوال كاستواء السنبلة على ساقها استواء السنبلة على ساقها والصدق في الأعمال انتموا يا إخواني استواء الأفعال على الأمر والمتابعة كاستواء الرأس على الجسد والصدق في الأحوال استواء أعمال القلب والجوارح على الاخلاص واستفراغ الوسع وبذل الطاقة فبذلك يكون العبد من الذين جاءوا بالصدق وصدقوا به وبحسب كمال العبد من هذه الثلاثة ترتفع درجة الصديقية عنده لذلك فاق أبو بكر في هذا الباب فسمي بالصديق رضي الله عن أبي بكر قد يكون بعض الصحابة أعبد من أبي بكر من حيث كثرت الصلاة ونحوها لكن أبا بكر فاق الجميع في الصدق باليقين باليقين فهو كأنما يرى الجنة أمامه أمام ناظري فأعلى مراتب الصدق مرتبة الصدقية وهي كمال لانقياد للرسول صلى الله عليه وسلم مع كمال الإخلاص للمرسل وأمر الله رسوله بخمسة أشياء انتبوا يا أخواني ذكر خمسة أشياء سنأتي إلى الآيات ونفصلها بعد حين قال سبحانه وَقُرْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدَخَلَ صِدَقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَجَعَلْ لِي مِنْ لَذُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا الصدق هنا أضيف إلى المدخل وإلى المخرج مدخل ومخرج وقال سبحانه على لسان إبراهيم عليه السلام وجعل لي لسان صدق في الآخرين لسان صدق في الآخرين أضيف الصدق هنا إلى اللسان وجاءت آية أخرى في قدم الصدق ومقعد الصدق وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لَهُمْ قَدَمَ صِدْقٍ عَنْدَ رَبِّهِمْ وقال سبحانه في الآية الأخرى إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتذر كم واحدة؟ خمسة مدخل مخرج لسان مقعد وقدم فما تفسير هذه الخمسة وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق سؤال هل مدخل الصدق ومخرج الصدق تختص بنبينا صلى الله عليه وسلم أم هي عامة لأمة عامة طيب الآن من يأتي إلى هذا الدرس فخرج من بيته لله يبتغي الأجر من الله يطلب العلم هذا خرج من بيته مخرج صدق آخر خرج للرياء ولكي يصل ويطلب حظا من حظوظ الدنيا ومنزلة على مذهب سلوني قبل أن تفقدوني فهو يسعى إليها كي يتصدر المجالس ويشار إليه بالبنان فهذا خرج من بيته مخرج كذب إنسان ما تميت له قريب صديق جار فتبع جنازته فمن الناس من يخرج إلى الجنازة مخرج صدق يبدغ الأجر والمثوبة من الله ومن الناس إنما يخرج لسداد دين إنه خرج في جنازة أبي سأخرج في جنازة أبي ولذلك يحرس كل الحرص أن يصافع عند المقبرة لإثبات الوجود فهذا خرج مخرج كذب إذن كل خروج يخرجه الإنسان أو يدخله فإما أن يكون خروج صدق وإما أن يكون خروج كذب وإما أن يكون مدخل صدق وإما أن يكون مدخل كذب نعطي أمثلة من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة مهاجرا من مكة دخل إلى المدينة مدخل صدق أم لا طيب وخرج من مكة مخرج صدق وخرج من مكة مخرج الصدق ودخل إلى المدينة مدخل الصدق قريش خرجت من مكة تريد النبي صلى الله عليه وسلم في بدر تصاد وتصد وتريد الأذى لأهل الإسلام فخرجت رياء وسمعة فخرجت من مكة إلى بدر مخرج كذب ودخلت إلى بدر مدخل كذب لما جتمعت الأحزام في عند غزوة الخندق أرادت دخول المدينة مدخل كذب إذن هذه عامة في مدخل الصدق وفي مخرج الصدق ضربت عليها أمثلة من زمان نبينا صلى الله عليه وسلم وضربت عليها أمثلة من زماننا إذن كل مخرج تخرجه إما أن يكون مخرج صدق أو كذب فإن كان لله تبتبي به وجه الله تريد الجنة تريد الآخرة فهو مخرج الصدق إن, إن أردت بعمل الآخرة الدنيا وإنما تسعى لسؤدد تطلبه وجاه تناله فهذا مخرج الكذب وما أكثر من يخرج مخرج الكذب ومن يدخله مدخل الكذب أنا أمامكم خرجت من بيتي ودخلت المسجد فأنا في نفس الصورة على الحالين إما أن أكون وإما أن أقول والله هو الذي يعلم السراء فإن جئت رياء وسمعة وإنما أسعى إلى شهرة وإنما أسعى إلى طلب رئاسة فمخرجي من بيتي مخرج كذب ودخولي هنا مدخل كذب وأما ان أردتم في هذا الأمر أن أخرج من بيتي لله وأدخل لله أبتغي بذلك وجه الله لا أريد حظا من الدنيا فمخرجي من بيتي مخرج الصدق ومدخلي هنا مدخل الصدق إذا كل شيء تريده وتسعى إليه لا بد أن يكون في أحد هذين الأمر لأننا ننتقل إلى لسان الصدق اللسان يطلق لسان الصدق اللسان يطلق ويراد به ثلاثة معالم فإما أن يراد به الثناء الحسن قال الله عز وجل في الآية التي تلوناها قبل لقليل وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ في الآخرة لسان الصدق واجعل لي لسان صدق لسان الصدق فإما أن يكون أي يا رب يسأل إبراهيم ربه يا رب يسر لي الثناء الحسن إلى يوم القيامة لذلك هل أعطى الله إبراهيم هذا أم لا كم ثناء الآن كل الملل أجمعت على إبراهيم وكلهم يدعي قربا من إبراهيم أليس كذلك النصارى تزعم أن إبراهيم منهم واليهود والمسلمون والله ذكر هذا في القرآن ما كان إبراهيم آه يهوديا ولا نصرانيا طب لماذا قال هذا ينفي انتسابهم الى عليه السلام. فجعل له ثناء حسنا عند العالمين بدعوة إبراهيم عليه السلام واجعل لي لسان صدق أي ثناء حسنا في العالمين هذا المعنى الأول المعنى الثاني أن يطلق ويراد به اللغة يطلق اللسان ويراد إذن المعنى الأول الثناء المعنى الثاني اللغة قال الله عز وجل وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ شو يعني بلسان قومه؟ أي بلغة قومه لسان الذي يلحدون به أعجمي وهذا لسان عربي مبين هذا اللغة يبدو. لا تحرك المعنى الثالث أن يطلق ويراد به هذه الجارحة أم المصائب وأم الخيرات اللسان أبو المصائب وأبو الخيرات فإن استخدمته في فالخير أنعم الله عليك به خير عظيم وإن استعملته في الشر وغالب حال أهل الإسلام بل الناس في الغيبة والنميمة والكذب وغير ذلك فحين ذاك نعوذ بالله من الخذلان نعوذ بالله من الخذلان نعوذ بالله من الخذلان فهذا اللسان هو الجارحة كما قال الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إذن اللسان يطلق ويراد به ثلاثة معهل إما الثناء الحسن وإما اللغة وإما هذه الجارحة التي طب قدم الصدق قال الله عز وجل وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم فسر بالجنة وفسر بمحمد صلى الله عليه وسلم وفسر بالأعمال الصالحة ولا تعارض فمحمد من لم يسلك طريقه لن يصل إلى الجنة والأعمال الصالحة من لم يتخذها زادا ما دخل الجنة فسواء فسرتها بالنتيجة وهي الجنة أم فسرتها بالأسباب بمحمد والأعمال الصالحة اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد فسواء فسر بالجنة أو بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالأعمال الصالحة فلا تعارض فالمؤدى واحد والطريق واحد فإنه لن يدخل الجنة إلا من جاء بزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى إلا أن يتفضل الله على من شاء فيعلم نيته بظروف خاصة أما الأصل, أما الأصل أدخلوا الجنة بما كنتم تعملوا فالأعمال سبب لدخول الجنة لا جزاء ومحمد اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد هو الطريق الذي لا بد أن يسلك إلى الجنة فمن لم يتخذ محمدا قائدا إلى الجنة فسيذهب إلى شعبي الشيطان وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه من القائد على هذا الصراط من الذي يقود الناس على هذا الصراط من محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام فاتبعوا ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك مصاكم به لعلكم تتقون وحقيقة القدم القدم قدم الصدق إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدق هذه المقعد يقول حقيقة القدم قبل أن نشرح المقعد حقيقة القدم ما قدموه وما يقدمون عليه يوم القيامة فهم قدموا الأعمال والإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم ويقدمون إلى الجنة فذلك تفسير هذه الآية وأما مقعد الصدق فنسأل الله أن يجعلنا من أهلها أسأل الله أن يجعلنا من أهلها خاب وخسر خاب وخسر خاب وخسر من عاش في هذه الدنيا فخرج منها ولم ينل مقعد الصدق مقعد الصدق هي للصادقين في أقوالهم وفي أفعالهم وفي أحوالهم فمن صدق في قولهم وصدق في فعله وصدق في حاله نال مقعد الصدق وهي الجنة فقد ذكر المفسرون قولا واحدا في تفسيعها فكلهم أجمع أن المقصود بمقعد الصدق هي الجنة قال ابن القيم رحمه الله ووصف ذلك كله بالصدق مستلزم ثبوته واستقراره وأنه حق ودوامه ونفعه وكمال عائدته فإنه متصل بالحق سبحانه كائن به وله فهو صدق غير كذب وحق غير ماطل دائم غير زائل نافع غير ضار وما للماطل ومتعلقاته إليه سبيل ولا مدخل ومن علامات الصدق يا إخوة يا أخوات من علامات الصدق تمأنينة القلب ومن علامات الكذب حصول الغيبة كما في الترمذ من حديث الحسن بن علي رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصدق تمأنينة والكذب غيبة في الصحيحين في الحديث المشهور عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الصدق يهدي إلى المر وإن المر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحر الصدق ليس الصدق فقط باللسان يا إخوة صدق بالأقوال والأفعال والأحوال صدق فيها جميعا حتى يكتب عند الله صديق فإذا اجتمعت هذه الثلاثة ارتفعت منزلته عند الله في باب الصدق وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحر الكذب حتى يكتب عند الله نص نصعد الله العافية مسيلمة بماذا وصف؟ بيش وصف؟ الكذب كذب صيغة مبالغة وأبو بكر بماذا وصف صديق فلا يزال الرجل يصدق ويتحر الصدق لا يزال الرجل يكذب ويتحرها الكذب وما بينهما نسأل الله السلامة والمعافاة وهناك كلام وأنا يعني ضيق علي في هذه المحاضرة في الوقت مع هناك كلام طويل في هذا الباب وأنا لا مشكلة عندي فشيخي مقدم عليه ولا مشكلة لكن كنت أحب أن أستزيد في الحديث عن الصدق فالكلام فيه طويل لكن في دقائق معدودة أذكر لكم بعض تعرفات العلماء للصدق أو كلمات في حقيقة الصدق ما هو الصدق؟ ما حقيقة الصدق؟ قال عبد الواحد ابن زيد الصدق الوفاء لله بالعمل وقيل حقيقة الصدق موافقة السر النطق يعني ما هنا هنا ما هنا هنا وقيل استواء السر والعلانية استواء السر مش أمام الناس شيخ الإسلام رضي الله عنه مش ظل الله يتمسحه ومن خلف نعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقيل الصدق القول بالحق في مواطن الهلكة صعوبة هذه صعبة وقيل في حقيقة الصدق كلمة الحق عند من تخافه وترجوه وهذه صعبة وقال الجنيد طبعا سآتي بكلام للجنيد وكان شيخ الإسلام ترضى كثيرا عن الجنيد رحمه الله يقول الجنيد لكن المشكلة أنه كلامه يحتاج إلى نصف محاضرة لشرحه فما أدري أخشى إن تكلمته على كل حال أتكلم ويقول الصادق الصادق يتقلب في اليوم أربعين مرة والمراء يثبت على حالة واحدة أربعين سنة المفهوم عندنا العكس المفهوم أن الصادق هو الذي يثبت والكاذب هو الذي يتقلب فكيف شرح هذا الكلام شرح بكلام طويق فمن أحب أن يستزيد فليرجع إلى هذا الكتاب القيم العظيم كتاب هذا العلم ابن القيم في مدارج الزالكين هناك كلام طويل في هذا التفصيل فيعني في يحمل وقال بعضهم لا يشم رائحة الصدق عبد داهل نفسه أو غيره وقال ابراهيم الخواص الصادق لا تراه إلا في فرض يؤديه او فضل يعمل فيه وقيل ثلاث لا تخطئ الصادقة الحلاوة والملاحة والهيبة إذا رأيت الإنسان يهام اعلم أنه عنده صدق وعنده ملاحة وحلاوة عقولة التفخيم حلاوة وفي تغليظ اللام حلاوة ونسأل الله أن يحليكم بالإيمان وأن يزينكم بالتقوى هذه أعظم يا إخواني ما يزين الله به الإنسان يزين الله به التقوى الإنسان خير ما يتزين به خير من هذا اللباس وهذا كل لا شيء أفضل ما تتزين به هو زين التقوى والمراء فنسأل الله أن يزينكم بحسن الخلق وبالأدب وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك بكم آمين يا رب العالمين